أعوذ الله من الشيطان الرجيم بالله الرحمن الرحيم أصل الله على محمد وآل السيدين الصاهرين كان الكلام في الجرح الماضي بعد أن فرغنا من ديان أن الجنة الشرقية لها مفتوم يعني الجمله الشرطية كما تدل على الثبوط عند الثبوط يعني كما تدل على الثبوط الحوكم الجزاء عند الثبوط الشرط كذلك تدل على انتفاء الحوكم عند انتفاء الشرط الجمله الشرطية على هذا لها مقهومة انتقلنا الى بحث اخر وحاصر هذا البحث قلنا اذا تعدد الشرطه واتحب الجزاء فماذا نسمع اذا عندنا إلى عليكم قال عندنا شروط ثلاثه وثلاث الشروط متعدده والجزاء واحد فهنا ماذا نصبع في الجبهات؟ إذا قال المولى إذا أحدثتا تتوبع إذا أحدثتا تتوبع إذا منتا تتوبع إذا تغول إلى آخرين فهنا ماذا نصبع في الجبهات؟ المصنف في جرس الماضي ذكر ان الجزاء مرة غير قابل لاستقرار كما إذا قال المولى إذا خفيت الجدران فقفت وإذا خفي الأذان فقفت هنا نحن نعلم من الخارج من دليل خارج نعلم أن المطلوب الصلاة. المطلوب صلاه واحده الله سبحانه وتعالى لم يكلف الانسان باكثر من صلاه واحده فهنا اذا في هذا المثال نعلم ان الجزاء هنا غير قابل للاستقرار يعني يكفي ايجاده ما مره واحده ومره اخرى لا الجزاء قابل للاستقرار كما إذا قال المولى إذا أجنبتا فقتسم إذا ما تستميش فقتسم هنا دليل خارجي على أن الجزاء هنا واحد ما عندنا دليل الدليل هنا على أن الجزاء غير قادم للتكرار مفقود فنقول هنا الجزاء قادم الاستقرار. في الحالة الأولى إذا قام الجزاء غير قادم الاستقرار، قلنا في الدرس الماضي، قلنا في الدرس الماضي، هنا إذا الجزاء غير قادم الاستقرار يحدث تعارض بين منطوق إذا خفي بين منطوق إذا كان أجزاء أكثر و. مظهوم اذا خفية الجدران ف hesitate لأن معنى الاولى لا هو معنى الاولى اذا خفي الاذان اذا خفي الاذان فقط فر إذا, اذا اذا خفي الاذان اصلا اذا لم تخفي الجدران سلامه اذا لم تخفي الجدران فلا تقفل وإن انها وإن يد و يعني في أن انا واحدة ان من الجملتين الشرطيتين يدين تابعون صحيح في حفظ الجزء يان أصلهما هكذا أصلهما ايه ايه ايه ايه هذه شرطية مستقلة وشرطية أخرى اذا خفيت الجدران فقفت اذا جئنا الى مفهوم كل واحدة ومنطوخه الاخرى يحدث عندنا تعارض لان خذوا مفهوم اذا خفي الأذان معناها مفهومها اذا لم يخفى الاذان فلا تقف هذا معناها بعد الجنه الشرقيه الاولى ثم تقول وان خفيت وأن خفيت الاجرام واخدها شفاف فالمصلف يقول هنا عندنا تعارض بين مفهوم كل واحده ومنطوق الاخرى فماذا نصنع هنا عندنا أحد تصرفين قلنا في درس الماضي إما نتصرف اما نتصرف في ظهور كل واحده في أنها سبب تام مستقل حسب الظاهر كل واحدة ظاهرة في أنها سبب تام لحصول الجزاء فنتفرق في التمانية نقول صحيح أن كل واحدة من الشرطيتين صحيح أنها ظاهرة في أنها سبب تام في حصول الجزاء إلا أنه ورفع للتحارف نرفع اليد عن التمام فنقول ظهور كل واحدة في الثمامية نرفع عنه اليد فنقول كل واحدة جزء العلم هو تمام العلم فنقول هكذا نقول اذا إذا كانت كل واحدة جزء العلم فنقول هكذا نقول اذا كلامكم اذا خفي الاذان او هذا غير صحيح بدلوا بدلوا ماذا نقول قولوا هكذا قولوا اذا خفي الاذان و خفيه الجدران فقط هنا بعد هذه الجمله الشرقيتين يرتفع التعارض بينهم لان معناها يصير محومها إذا لم يخف الأذان والجدران فلا فكر في المعنى بعد تعارض ما أخف. استفرش الأول ما هذا لا والثاني لا أن تفرش في التواري أن تفرش في شاريني لأن كل واحد منهما ايضا ظاهرة في أنها سبب تام ما صحيح منحصر مستقل في حصول الجزاء نقول هكذا نقول صحيح كل واحدة منهما سبب ثاب صحيح لكن ليست ليست منحفر في حصول الجزاء مثالها مثال إذا طلعت الشمس فقد اضاءت الغرفة من هذا القبيل هنا إذا قلنا ليس كل واحدة من الشرطيتين سبب ثالث سبب ثامن منفصل بعد مفهوم من ما في كل إحدى الشرطيات لا يتعارض يعني لا نقول هكذا لا نقول إذا لم يخفى لم الأذان لا نقول هكذا إذا لم يخفى الأذان و. خفيت الجدران فلا تصف لاننا نقول خفاء الاذان مو ان إلا الخصره في في الصلاه لا هل هل لا ظرف في الاذان ولكن تخفى فنخفف الايه لا لا إلا ثامر إلا ثامر لوحد هاتف إذا قلنا هكذا إذا خطيت الجدان فتطفت إلا ثامر صحيح لكن ليس عندما حصل من أستعفر لا يمكن أن أخذوه أعطل إلى موجود فنحن نسلم بأن أخذ الجدان لوحده إلا ثامر للقصر لكنها لا تقصر في هذا الوقت حتى نقول اذا لم يقف الادام فلا تقصر وين خفيت الجبال نقول اخرين لو كانت منحصره نقفل هذا الكلام نقول اذا لم يقف الادام فلا تقصر ولانها منحصره نقول وين خفيت الجبال هذا الكلام لا مقبول لو كان منحصر مقبول اما نحن نرفع اليه عن ان خفاء الجدران عله منحصره للغرب الصلاه نقول لا لوحدها عله تامه لكن هو عله منحصره بل لها بدء لا واضح وقلنا الى هنا وقفنا خوف ايها المصنف قلت اما نتصرف في التمامية فنرفع عنها اليد ونقول كل واحد جزء السبع أو نرفع اليد عن الحصارية ونقول ليس كل واحدة من غبار الابن حسن خف سلمنا أي التصرفين أفضل عند المسبب يقول الأمر دائر بينهما والحق عندي أن التصرف الثاني وهو التصرف في الانحصارية يعني رفع اليد عن أن كل واحد منهما علم حفرة يقول هذا عندي أوجه هذا عندي أوجه من رفع اليد عن الثمانية يعني نفع الثمانية نقول كل واحد سبب ثاني ونتصرف في الثاني في الانحصارية نقول هكذا كل واحد منهما إلا ترى منعا لكن لها بذيل إذا فقدت وحصل بديلها يكفي في حصول الجدران فنقول هكذا إذا لم يكفي الأذان وخفيت الجدران فقط، فقط لك ان تسال لماذا هذا التصرف أوجه من الأول الجواب يقول المفرد إن قلت هكذا قلنا لك قلنا لأننا بحثنا سابقا أول مبحث الجملة الشرطيه قلنا لا يكون لا للجملة الشرطيه مفهومون إلا بعد إتباع أمور تمام أربعة اربعه صحيح نثبت التلازم بين الشرط والجزاء ونثبت ان هذا التلازم ترتب بين الشرط والجزاء ونثبت ان الشرط عل تام لحصول الجزاء ونثبت ايضا أن تام لحصول فاذا رفعنا اليد عن الانحصار رفع التعارض بين المفهوم والمنطوق اذا كان عله صحيح لكن غير منحصره قلنا سابقا فلا يكون للشرطيه مفهوم الا اذا اثبتنا الامور الاربعه فالافضل ان نرفع اليد عن الانحصاريه فنقول لا للجملة للزملا الشرطيه والمنطقه كانت تمام ما الأول كان يعني ما يعني 40 جرام نشا من المطلب المرحله هذا كان ثلاثة ما غير اربعه وصنف ذلك النسب اللزوج والترسب والانحثاريه بعد معنا لا كل التماميه عم تطلع اذكر التماميه في غن في مثلنا قال الساعه فيقول المسؤولين لأن المسؤولين بين المسؤولين من بين من المسؤولين ونحن قلنا من لا يكون للجملة من إلا إذا المسؤولين من المسؤولين من المسؤولين من المسؤولين آخر المسؤولين من المسؤولين من المسؤولين تعارض المسؤولين والمفهوم، المسؤولين في المفهوم من المسؤولين يا هذا المنطق ظاهر و المنطق بذلغة فالتصرف مالك في مالك في ظاهر أو لا من التصرف الظاهر هذا لا يكون أمزع ما قاله الإنسان ما أدري تضح المطلق أو لا إله واضح خب هذا كله إذا كان الجزاء غير قابل للذكرات خبه هنا نرجع نفس المطلق إذا كان الجزاء غير قابل نقول المصنف يقول فإذا تصرفنا فلنحطارية وقلنا أن كل واحد منهما أنتم تامه لكن غير منحصره بعدها نقول بعدها نقول بعدها نقول إذا حدث أحدهما منصار لنحطار حصل واحد فيكون له التحية في الجزاء مثلا اذا فقط خفيف اثر بس فقط فياثر في الحصول في حصول الجزائر فاذا حصل احد الشرطي لوحده انفرد منفردا من من أثر في حصول الجزائر فماذا يعني مثلا إذا قلت هكذا اذا جاء العالم او رأيته في الطريق فاخذه خذ مره هل به واره في الطريق ملتنا. لا نحن كلامنا اذا فقط حصل احد الشرطين اذا جاء العالم فقط يعني انفاذ الشرط الاول هو حصل وحده فايضا يحصل الاكرام المخلص هنا يقول اذا رفعنا اليد عمل الحصاريه وقلنا كل منهما ان تام لكن غير منحصر هنا نقول اذا حصل احدهما فقط يكفي في حصول الجزاء واضح؟ اذا انفرد أحدهما خب إذا حصل الاثنان ما برثنا؟ يقول المطلس إذا حصل الاثنان فإن كان أحدهما قبل الآخر كفى في حصول الجزاء وإذا كان معا خفية الجدران مع أطراء الأباني هنا يقول كل واحد منهما جزء العلم يعني مجموعهما يؤثر في حسود الجزاء ما لنظر التضح أو عيده وعيده ورسانة نعم نعم يقول المخلف إذا رفعنا اليد عن الإحطارية واقررنا وقبلنا أن كل واحد من الشرطين سابق تام. قبلنا هذا فنقول بعدها لكنه غير من فنقول بعدها قلت إذا حصل أحدهما إذا انفرد أحد الشرطين فقط ولم يحصل معه الأرض يقول المثلث ترتب الجدائي اذا خفي الاذان فقط فقط يقول شرح فقط يعني يحصل الجذع ولم يحصل الاخلاق نعم فانكما تابع ولم نقل جزء حما كان فإذا انفرد أحدهما ترتب عليه حصول السنه هذا واحد اذا, لا إذا جاء معا نعم كلاهما كان حاصلا فنقول ان كان احدهما قبل الاخر إذا كان احدهما سابق فالتسابق له التأثير شيخ نوارع فالتسابق له التأثير وللاحظ إذا حقنا معا تقارنا يقول المخلص هنا بعد سيدنا سيد يوسف نرفع اليد عن القرآن ونقول كل واحد جث هما مجموعان ألا كام بحصول جزاء واخذ الخطر في الثلاث إذا منتبع هذا إذا كتقارن كلاهما مؤثر فيصير معا مؤثرا في حصود الثلاث إذا سبقا عدهما ستتأشب الثلاث لا فعل ذلك يعني أن نقول هكذا إذا خفي الأذان أو خفي الجدران فأقصر هكذا المثال ثم تأفرت وخفي أول الاذان لم أتمعه هذا يكفي في حصول القصر وإن بعده خفي الجدران فلنطلق يكفي ثاني صد لا فلنقول مجموعه أعلى كلاهما جزء العلمي لا ينكرون الجزء في نعم. الناس لا نعم كلاهما كلوده غير قابل الان اذا كان قابل استباح الجزء الاول اقف مستمر ومره يكون الجزء قابل للتكرار مثاله اذا اجلبته فاغتسل اذا مسست الميت فاغتسل هكذا نزاله هنا دليل خارجي على عدم على عدم تكرار الجزاء غير موجود عندنا لا هنا نقول الظاهر إن كان تكرار الجزاء فأنتفل مرتين وعندما تكار قاضي هنا ماذا درسنا هنا ماذا درسنا المصنف يقول مرتان مرتان عندنا دليل مرة عندنا دليل على أن كل واحد من الشرطين سبب تام في حصول الجزاء عندنا دليل من الخارج أن كل واحد ألا تام كل واحد ألا تام هنا لا نزاع هنا لا خلاف، هنا لا شك، هنا لا مشكلة ولا ريب في أن كل واحد ألا تام لحصول الغسل فالي معا فعليه غسلا عندنا من الصائد عبداليل على أن كل واحد ألا تام <تصفيق> مستقلة وهذا قادر وهذا لا نزاع فيه, فيه هذا خارج عن محل الكلام أكثر. عندنا من الخارج دليل أن حصول الجنادة سلب خام للاختصار وكذلك المث أن نتأمل هذا لا في التكرار هذا امر واضح بل هذا خارج عن محل الكلام إنما الكلام في القسم الثاني في القسم الثاني عن <تصفيق> أن, أن لا يكون. <تصفيق> أنا اشتبهت من إن عاصم اشتبهت لا هو قسمة عيو ملكي أنا جبتها جزء الثاني الحالة الأولى أنا اشتبه على السبب بليان الحالة الأولى الحالة الأولى أن يكون عندنا زميل من الشارع أو من الخارج عفوا على أن كلا منهما معلة آمن أنا اشتبهت جزء الأن إذا كتبت تان فحفوه جزء السبب موت وبالتال عفوا على أن كلا منهما جزء جزء جزء السبب صلح العباره اذا إذا كان عندنا من الخارج دليل على أن كل منهما جزء السبب فهنا لا كلام لا كلام لا نقاشة لا عيبة في كفاية كفايه جزاء واحد اما بعد لا رأي فيه ان الجزاء واحد لان كل واحد جزء مو عله كل واحد جزء السبب اذا كان كل واحد جزء السبب فحصولهما معا بشكل عله تامه حصولهما معا بشكل عله تامه يعني حصول احدهما لا يكفي للغصن لان كل واحد جزء جزء الثداب يعني كان أقول هكذا أقول إذا جاءك العالم وهو معمم فأكرمه فإذا جاء العالم غير معمم جزء اللي حصل وهو المجيء، لكن الجزء الآخر لم يحصل فلا أكرمه, فلا أكرمه. لأن المتسلم قال هو اذا جاء العالم وهو معمم فأكرمه هنا فقط جزء الثداب فبعد لا يكلم هنا المصدف يقول ماذا عندنا دليل خارجي على أن الجناد جزء للخسار وأن تأمن وأن النس جزء آخر للأسفل. يعني اجتماعهما مع أن يكون ألا تأمن استراقهما ليس ألا تأمن مثلا من باب النساء أنا والسيد نجتمع على قتل يهودي المحارب هكذا مثلا أو على قسم ناثرية لأهل البيت صلوات الله وصلاه وعليه وأجمعين خب إذا اجتمعت ضربته بالسكين وضربتي بالسكين مع يقتلان اليهود إذا لا فقط هو ضرب وأنا لم أضرح جزء لأنه لا يقتل القاتل يحتاج إلى ضربتين معاه مثلا ضربتين معاه فضربته جزء القاتل وضربتي ايضا جزء اخر معا يقول ايّا كان من قتل يهودي. اذا فقط هو ضرب انا اجل اكلمه اضرب اختلفت معه اختلفت معه هو يقول اضرب من اليوم اكلم من يسا فاختلفنا فضرب هو لوحده قتل ما يحصل بعد قتل يحصل مرض يحصل جرح، قتل ما يحصل هناك ذلك ايضا اذا حصلت الجنابه جزء العله والمس جزء اخر اجتماعهما يعني لا اجتماعهما حصول الجنابه وحصول المس مع ان يكونان عله تام بالاختصار هنا الامر واضح لا نزاع ولا ريب في ان حصولهما معا يعني حصول جزاء واحد قصل واحد هذا لا تكتشف انما الكلام في الفصل الثالث وهو كتب أن يكون عندنا ذليل خارجي على ان كل واحد منهما مو جزء إلا بعد هنا لا لا لا لا المكان الجناب الثوء أن تنطن للإفتتار والنفس أن تنطن للإفتتار الأولى <تصفيق> لا, لا نجاح لا لاذا إنما الكلام والخلاف والانقاض والمعركه بيننا اذا كان كل واحد منهما حصونه يكفي لحصون جزاء هنا ماذا ناقنا ما بالامر اتضح عندكم او لا محل النزاع اتضح اتضح محل النزاع فرق فنقول اذا كان كل واحد منهما علقان هنا وقع الخلاف بين الاصوليين ماذا تصنعون ايها الاصوليون حصول الاثنين يعني حصول غسلين للحصول حصول الاثنين يخفي حصول غسلين اتضح افضل ان تكون واضح ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون هذا ان تكون افضل ان تكون افضل ان تكون افضل ان هذا افضل تعدد تكون افضل ان ومن لواحثه ان هذا البحث مو بحث أساسي مهم البحث المهم ثلاثة مفصولات إتعين هذا من نواحى في تسلق العربي البحث في كان وأخواتها صحيح ثم ومن نواحى البحث في كان وأخواتها البحث في تذكره في النص من نواحى البحث ماذا؟ هل من, اللو... من لواحة البحث؟ من لواحة البحث؟ يعني البحث ال... في بحث في النوى الخواتر؟ في كامل؟ في النوى خانم... الخواتر البحث يعني المؤمنين ليس بحث مهند ليس بحث أساسي البحث الأساسي إلى هنا كله الجملة الشرطية لها مقرورة فسنتظر دريرات بحث كلها هذا البحث بحث خارج من لواحة البحث قال ومن نواحة مبحث مفهوم الشرق مسألة ما إذا وردت جملتان شرطيتان أو أكثر وقد تعدد الشرق فيهما وكان الجزاء واحد وهذا يقع على نحوين أن يكون الجزاء غير قابل للتكرار نحو التقصير في فيما في ما إذا وردت اذا خفي الادام فقطر إذا خفيت الجدران فقط هنا نعلم من الخارج ان المطلوب صلاة فهنا بعد الجزاء غير قابل للاستقرار الثاني ان يكون الجزاء قابل لاستقرار كما في نحو اذا اجنب ذفاختتن اذا مدت السنه فقط اما النحو الاول وهو غير قابل للاستقرار فيقع فيه التعارض بين الدليلين بناء على مفهوم الشرط يعني مرة واحد يقول الشرط لا مصهوم لك بعد ما في داعي في هذا اليزار يقول أنا خارج عن البحث أنا خارج عن البحث يعني أقول لا وفهم للشرط الكلام إذا كان الشرط مصهوم ولكن التعارض ليس بين المفهومين ولا بين وانما وإنما إنما هو بين مفهوم كل منهما مع منطوق الاخر كما هو واضح والاسنس الرساله اربعه فلا بد من التصرف فيهما لاحد وجهين الاول ان نقيد هذا نسميه التصرف التمامين ان نقيد كلا من الشرطين من ناحيه ظهورهما في الاستقلال بالسببيه ذلك الظهور الناشئ من الاطلاق كما قلنا في درس ثلاث كما سبق الذي يقابله التقييد ابن يعني نعم اذا قال المولى الى خفي الاذان والجدران فقط كل واحد في الجسد اما اذا قال المولى الى خفي الاذان او فاحصل احد على علمه امر في الله فيكون الشرط في الحقيقه هو المركب من الشرطين وكل منهما يكون جزء لأن بحضر أطاعنا اليوم عن الثمامين فأصبح في الواحد الآن بحضر جزء بدل أن, بدل أن كان كل واحد جزء ألا كان والجملتان فكونات من عدم كجملة واحدة مقدمها المركب من الشرطين بأن يكون مؤداهما هكذا إذا خفي الأذان الواحد الجدران فقط بعد هذا على التعار ما أصل على وربما يكون لهاتين الجملتين معا تفهم واحد وهو انتفاء الجزاء عند انتفاء بعد تقييم هذا الواو. يصير انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرطين مشرط مش او أو أحد الشرطين أيضا كما لو كانت جملة واحده الو استاذ ان تفضل لا تناسب دينها الى هو يكون هما مع لها مفهوم احد المسؤط المصبوب المصبوب بالجزاء ممحن يجب أن يكون هذا المصبوب بالجزاء تعني وربما يكون لهاتين الجنتين معا معا. أي نائد المصبوب الواحد وهو إذا لم يخفى الأذان والجدران سراثه، هذا واحد. فيه. وهو انتفاء الجزاء وهو التفسير عند انتفاء الشرطين معا او لا عند انتفاء احدهما ايضا فلا تقصر سيدنا يعني الشارع يقول القصر مربوط بالشرطين القصر مربوط بالشرطين سيدنا القصر مرطوب بالشرطين سيدنا يقول الشرطين سيدنا حصل احد الموصفه وانت الاخر المفروض سيحصل ينتهي بكثره الكلاب نبه في انتصار جذة انتصار جذة لكي لا في حجمه لكي لا في حجمه يعني إذا حصل واحد فقط الثاني واحد شرح شي يقول له إذا لم تقصر فقطت. فقطت أقول له عجل يقول رجال تتبع الله يقول لك مرض أو بسوات يعني إذا حصل معاه فقطت أرضى إذا حصل واحد فقطت أصفل. لا لا الثاني خاصه عندما بالتا الثاني أنه نقيده وما عند من ناحية ظهور ما في الشرط مو اضطرنا نثبتها في الحفال ذلك الظهور الناشئ من الأطلاق المقابل للتخيير باو يعني لو لو قال إذا حصل كذا آه فكل شغله ان نقول لو اذا حصل أحدهما هما حصل معه الاخر قال رح يعبد يكون الشرط الشرط أحد همّا على الباب يعني إذا خفي الجدران يكفي القصر إذا خفي الأدم يكفي على وجه الباب أو الجانح بين همّا الجانح هنا هو الشرفية الجانح هنا هو الشرفية يعني الجانح كما قال في الفصل من من الجامع حقيقي مثل الإنسان وافراده الجامع بينهما حقيقي هذا الإنسان من رأيكم الجامع اعتباري حقيقي نحن نعتبره نحن نعتبره نحن نعتبره العز ليس من أفراج واختلفان نحن قلنا هذا بسارة طالعا قلنا نستمع من انتزاع تذكروا رحا ننتبع الجامع ثالثة أمر اعتباري أي الشارع هنا أو الجامع الشرفية هي جامعين هنا أو الجامع بينهما على أن يكون كل منهما يعني من الخطائز هذا والعرام يكون مقدار لهم الجامع الشارع وذلك حينما يمكن فرض الجامع بينهما ولو كان الجامع عرفيا. وإذ يدور الأمر بين الوجهين التصرف إما نتصرف في السمامية أو نتصرف في الإن خطارية أيهما أو لا أيهما أو لا؟ يقول المصنف هل الاولى أو ظهور الشرقية في الاستقلال. فنقول كل واحد جزء معنى ثم أو لا او تقييب ظهورهما في الخطار يهو, يهو أخياء هولا في عند المتن والاوضح على الظاهر هو التصرف ياتى مثلا نقول ليس من احرى لان منشئ التعارض بينهما هو ظهورهما في الانحصار الذي يلزم منه الظهور في المفهوم فيتعارض تعارض منطوق كل واحده منهما مع منطوق الاخر كما تقدم فلا بد من رفع اليد عن ظهور كل منهما في الانحصار بالإبرافة الى المقدار الذي دل عليه منطوق الشرطية لأن ظهور المنطوق هذا هو في ضافة هذا جيل الحقيقي أفضل من ما قاله الأولى المخلص أن ظهور المنطوق يعني لو تعارض منطوق مع نصفهم فيهضر كل والان هو اقوى من، وان هو واق من اقوى، فلان ظهور المنفوخ اقوى فستتصرف الاضعف وهو المفهوم صحيح؟ سلاما، فالمنفوخ من المصفوم، فاذا تعارض التصرف في الاضعف اولى من التصرف مثلا، اذا تصارع الشيخ شيخ آه؟ شيخ الشيخ آه؟ هناك واحد منك ماذا تتخوين هناك؟ الشيخ السيد نعيش؟ لا لا أستيق الشيخ الخجمي يا عبدالله الشيخ أقلع؟ لا يمكن أن لو كان السيد الخجمي أو الشيخ آه سيد يوزاً وضعنا نقول لأخطاء أحد هذه الأولى أخطاء الشيخ اللي لأن ذلك حتما يهدمون أقوى بعض لكي فالطاقة وهذه تعرف في الصراعات الدائمة في الصراعات السياسية ومختلف الصراعات والسكرية والعقائبية دائمة العاقل من يهاجم الزائد الأبعاد ولو لاحظتم في إحراغات المستقلة في هذا الرضاق المستقلة كان يزور الضعف عندنا دائما ما يهاجم نقاط القوة عندنا يبحث الوهابي يبحث عن نقاط الضعف عند السقراط مثلا يشكل المتعه صحيح يقول المتعه زينه يعني بالنسبه لنا نحن عندنا الضغط في بيانها ويشكل فيها يقول الشيعة قائمه على الخوف والمتعه وبتعديله هو قائم على البطن والفم على اشباع البطن ذلكم والفرج المتعه اشجار هذا تحت الاشكال يدور يدور يدور يرجع لها والحال هذا امر سخيف جدا الان جاء خليف جديد انا عندي وطن فيديو كمبيوتر في حوار قبل هذا قبل المستقبل حوار لعثمان الخميس ودكتور يمين اسمه عطام العمار والذي رفع الحوار شخصيته اسمه رفيق شخص الموسى اسمها نبيل الشخصي الأمين إيه نحن ما نعرفه عن طريق الإنترنت تصل إسماعيل غرس الفارسوس يعني ما تسمعه حوار أنا عندي موجود حوالي دام الحوار خست أشهر تقريبًا كل أسبوع هناك جلسة وكل جلسة حوالي ثلاث ساعة وساعة ونصف ومناسبة واضح يعني لأن هناك في الإنترنت شيء يقدر ثان بسريع يقول ما عنده التلفزيون يعني يثبه الخلطة وثبه لا فاضح بس لأن ثبت الأب الواضح فواضح هناك أن أثمان الخميس واضح أنه في النهاية يعني انسحب ونفره وانا فمحتش. فمحتش يعني. في فمعتش شيء كامل لنعمل فهناك انسحب وهو يقول يعني يقول أنا فعب أثمان الخميس يقول فعب من الحوام أحتاج إلى راحة نتعب أمساع من إعطام الأمم يقول أتعبني اسعدني في الحوار وينصح في المحاضره ينصح يسولوه خايس ينصح بالحوار مع الشيعي يقول لا لا لا سبحان الله هو في يقول في العكس يقول انصحك لا تحاوروه لماذا؟ هذا لانك لو بقيت معهم سنه فلن تغير واحدا منهم لا تحاورهم ما نستفيد كيف موجود يعني؟ يقول ترى العكس يكف نتحاور معهم نحن فلو هذه تحاول لا شيعي هذا بعد الحوار hoe gaat het met je? Ik ben er. Hoe moet je nu? Hoe moet je nu? Hoe moet je وأوها، وأوها، ولا تقولون استقبال أوها، لسه تقولون استقبال، تقولون لا تافه الشيء، عشرة ولا أحد لا موجود، لا عندي سيدي وأصوات على ما هو في الأربع وخمسين، يقولون إنه ورثنا، يقولون هو رتحب الظباء، أنا أقول موجود يعني بأصوات شيخ استقبال أوها يرفعون السماعي يقوله انتحك من المناظرة اذ عن سعن طريق مخلصك انتحك من المناظرة فضعت الوضع قلت انتحك من المناظرة كذبهم هكذا للعبد الأنسان خلق قال ولا وجد أفضل أما كل من الشرقيتين في الاستقلال فلا معارض له حتى ترفع ترفع يدعى وإذا تجد حقه وإستاعيه وهو استقر في ظهور الشركه في الحفاظ يكون كل من الشركين مستقل في التاثير هذا ما قلنا فاذا فاذا أحدهما احدهما كان له صحيح كان له التاثير في ثبوت الحفظ عن القصر في القاهره وان حفلا معه كان كان حصولهما يعني واحد حفظ من اخر كان التاثير وإنت قررنا معا حصلنا مع في وقت واحد في ساعة واحدة كان الأثر لهما معًا ويكونان كثابت كتسيع كثمن الواحد لبناء إقرار الجزا حسناً وعم الأحسان خليق الرزق وصلى الله على محمد وعلى الأمة